فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء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 فَنشُورُ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنَ الرِّزْقِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ آمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ آمَنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا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 بلج في عتوق ونفور، فمن يمشي مكباً على وجهه أهدى، أم من يمشي سويار، أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أن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 معي